المعاكسة كنت أظنها مرض ا ت خ ط ا ه الزمن وإذا ب ا ل ش ك و ى تتولى ا من فعلات السفهاء في تتبع محارم المسلمين في عقر دورهن فيستجرنهن و بالمكالمة والمعاكسة السافلة ومن السفلة من يتصل على البيوت مستغلًا غيبة الراعي ليتخذها فرصة علّه يجد من يستدرجه إلى سفالته وهذا نوع من الخلوة أو سبيل إليها وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم في مروه البخاري ومسلم إياكم والدخول على النساء أي الأجربيات فهذا ويب الله حرام حرام وإثم وجنح وفاعله ح ر ي بالعقوبة فيخشى عليه أن تنزل به عقوبة تلوث وجه كرامته ومنما ينسب للإمام الشافعي رحمه الله إن الزنا دين فإن أقرضته كان الوفاء من أهل بيتك فعلمي نعوذ بالله من العار ومن خزي أهل النار وعلى رب الدار أن يبذل الأسباب ويوفر الضمانات لحماية م ح ا ر م ه من العابثين والسفهاء ومن هذه الأسباب أن يكون الهاتف في مكان لا تغاب عنه الرقابة البيتية مع منع تعدد أجهزة الهاتف في الدار خاصة في غرف البنات وأن ينظم الراعي مع أهل بيته من يتولى الرد على الهاتف و آ د ا ب الرد و ع د م الاسترسال مع المتصل وهكذا مما لا يخف على محب العفة والكرامة.